متى يقوم المسبوق للصلاة ليتم صلاته إذا كان المصلي مأموما مسبوقا وسلم الإمام وجب عليه أن يقوم ليكمل صلاته والقيام يكون بعد التسليمه الأولى لأن الإمام خرج بها من الصلاة أما التسليمة الثانية فسنة ومع ذلك فالافضل الا يقوم المسبوق إلا بعد تسليم الإمام للتسليمه الثانية، وذلك للخلاف في أن الصلاة تنتهي بتسليمه واحدة أو بتسليمتين فمن قال بأن الصلاة تنتهي بتسليمه واحدة يبيح للمأموم المسبوق أن يقوم ليكمل صلاته؟ بعد تسليم الإمام للمرة الأولى ومن قال لا تنتهي إلا بتسليمتين يمنع أن يقوم المسبوق لتكميل صلاته إلا بعد أن يسلم الإمام تسليمتين ومن أخذوا بالرأي الأول وهم الجمهور قالوا يسن انتظار المسبوق حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية مراعاة للخلاف والله أعلم